بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤمن